وَمَكَرُوا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ظلالا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 إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا